دحِرصى على الدنُية وفي العيش فلا تطمعع ولا تجمع من المال فلا تدر لممنتجمادعحِرص على الدنُيا وفي العيش فلا تقم ولا تجمعع من المال فلا تدر لممنتجما فإن الرسقمقسوم وسووع الظنّ لا ييمفع فقير كّذ حصٍ غني كل من يقنع فان الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع فقير كن ذي حرص غني كل من يقنع غني كل من يقنع دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال فلا تدري لمن تجمع تعي الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال فلا تدري لمن تجمع فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع فقير كل ذي حرص غني كل من يقنع فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع فقير كل ذي حرص غني كل من يبنع غني كل من يقنع غني كل كل من يقنع